بسم الله الرحمن الرحيم طاس م م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبى موسى وفرعون بالحق لقوم يمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شياعا يَسْتَوْقُونَ فَوْطَئِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ, ونجعلهم أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ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 إِن نَّرَادُهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكِن لَّا تَقْتُلُوهُ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا, لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب فَصَبَّ صَوْنَةً بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ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 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من قاصي المدينه يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج من لي لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا اجني من القوم الظالمين فلما توجهت قائما دنا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما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 فقال ربي انني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ان يجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان oakحك احدى بنتي هاتين على ان تجرني ثمان حجاج فان اتممت عشر فمن عندك وما اريد انا شق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك اي منجلين قضيت اي منجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لَمَّا قَضَى مُوسَى لَنَا جَلَا وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُور إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جِذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْقَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ نَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن ألقِ عَصَاكَ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 فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلهما معي يردني يصدقني إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا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 وقال فرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آمنة على الطين فاجعل لي صرحا لعلني أطالع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير حق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ين اتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه منهم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا القرون الاولى بصائرا للناس وهدى وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 قالوا ساحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قُل فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن ضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنْ أَنْ تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلكا القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا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 افلا تعقلون افمن وعدنا هو وعدن حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ لَنبَأُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ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 وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل رايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا لا يوم القيامه سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا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 اذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُنَا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اتيتوه على علم عندي اولم يعلموا ان الله قد اهلك من قبلهم من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا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 واصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك ان الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون سِلكَ الدارَ الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون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 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ